رغم أن الحرية تعد من أهم القيم الإنسانية التي تزرع في الفرد روح المسؤولية وتعزز الإبداع فإنها قد تنقلب إلى فوضى إذا لم تضبط بضوابط واضحة فالاستخدام السيء للحرية مثل الإساءة تحت غطاء التعبير يهدد السلم المجتمعي ومع ذلك لا يمكن إنكار أن حرية التعبير تساهم في بناء مجتمعات أكثر فتاحاً وتسامحا. التحدي الحقيقي يكمن في الموازنة بين حرية الفرد وحقوق الآخرين فكلما كانت الحرية مقترنة بالوعي ازدادت فائدتها وقلت أضرارها